الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشرد أنفسنا قم السيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلد فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله حياكم الله من جديد بعد انقطاع داما لأشهر عن بث المحاضرات والدروس العلمية التي تتعلق بعلم الرقى والعلاجات نطلب عليكم جديد النافذة جديدة هذه النافذة التي أرقت الكثير من المصابين ومن الرقاء على وهو رحم المرأة ذلك المكان الذي يعتبره الشيطان غرفة عمليات يقوم من خلالها ببث وتغيير وتبديل وتعديل السلوك العصبي والسلوك النفسي لدى المرأة لا يخفى على لبيب. أن رحم المرأة هو المكان الذي فيه تطبع تلك النبضة التي تأتي من الرجل طمعا في الحصول على جنين حيث تنطلق هذه النبضة في عملية الجماع وتأخذ مسارها وتأخذ رحلتها عبر نبيذ وعبر. مسالك معروفة لدى أهل الطب حتى تصل إلى البويضه وتقوم بتخصيب هذه البويضه لكي يخلق بإذن الله جنين يأخذ مكانه في بالجمله بجملة إصابات العين، إصابات السحر. بالصابات المس، وعندما نقول العين يدخل فيه الحسد دخول الأولية، كان ثم تفريق بين العين والحسد، فبالاجمال العين عندما نقول العين، فإن العين تكون عين وجودة عين حسد، إذا يدخل الحسد والحسد في نفز العين دخول الأولية، وعند التفريق نفصل بينهم فهذا المجال ومجال جسد المرآة. ورحم المرأة كما قلنا هو يعتبر وفاة عمليات للشطا المرأة العضراء أو نقول المرأة العازب التي لم تتزوج بعد يختلف وضع الرحم فيها على المرأة التي تزوجت بل يختلف على المرأة التي تتزوجت وأنجبت فرحم المرأة يمر بسلسلة من التغيرات على مدار الشهر من ضمن هذه التغيرات هو ما يسمى بالدورة الشهرية أو العادة الشهرية أو الطمث، وهو أشبه بالغسيل لهذا الرحم بشكل دوري وتخرج الدماء بألوان مختلفة وبصورة مختلفة وبأشكال مختلفة عبر السبيل إلى خارج الجسد طبعا فيما تعلق برحمة المرأة كما قلنا المرأة العازب التي لم تتزوج بعد تتعرض برضو بعض الأمور بعض التغيرات التي تؤثر في نفسيتها في سلوكها في تعبها في ألام تظهر ألام في الساقين هذا يحدث يعني ل... لكل النساء أو لأغلب النساء. فتجدها في أثناء الدورافات. هناك لا تعاني مثلا من الخمول من الكسل من التعب من الضيق لأن هنا تغير كيميائي يقع على الجسد أثناء هذا الوقت بالذات. وكما قلنا وفصلنا أن عادة ما يسحب السحر من المعدة إلى الرحم.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 أخلاط العين الحسد تتشكل في معدن هذه الأخلاط وعبارة عن سوائل وأنزيمات بسبب الثالة أو الطاقة السلبية التي أدخلتها العين أو هي العين أصلا طاقة سلبية فإذا دخلت الجسد واستقررت في معدن التي تعتبرها عن جزير الدوار من الجسد فأن هذه الأخلاط وهذه الأنزيمات وهذه المكونات تترسل فكلما زاد العين أو تكره العين أو كررت العين أو رمية المرأة بعد عين بعد عين بعد عين أو نسميها بال بال بال بالعين التراكنية فإن هذه الإخلات كلها وزن وتتفاقم فأتت الغزات وتأتى اتفاق المعدة يأتي الاضطرابات في مجال العين ثم بعد ذلك الثقب هذا الذي كان بسبب تكرار العين في الجسد يحدث عندنا. إذا رصت من خلال هذه الأخلاق تنزل إلى الرحم تنزل تحت إلى الرحم فتستخر في الرحم ومن هنا يبدأ معاناة المرأة أكثر من معاناة وجود هذه, ل... هذه الانزيمات في المعدة السحر كذلك تأكل مرأة سحر تشرب مرأة سحر يضع المرأة سحر في المعدة ثم بعد ذلك يسحب يسحب إلى مكان امن إلى مكان يكون بعيد عن الخلطات بعيد عن الوصفات المسهلة والمضيئة. وكما قلنا في محاضرة سعيد طبرك الله فيكم أننا قسمنا الجسد إلى أقسام. قلنا قسم علمي وقلنا قسم صفي. ثم قلنا من هذا الجزء أيمن والثأثث الجزء أيسر للجسد. هذا التقسيم موجود. هذا التقسيم موجود ويهمن الشيطان جدا. فهؤلاء سحب السحر من المعدة إلى الرحم لكي يضمر. السحر أو خادم السحر أو شطان السحر أو أعوال السحر بقاء هذا السحر دون أن يمس دون أن يمس طبعا لكي نفتح الموضوع عند راحل الأم يجب أن نأتي بتبهيد ويجب أن نأتي بأسس كنا قد تكلمنا عنها ولكن لا بأس بالتذكير حتى إذا دخلنا في لب المحاورة استطعتم أن ترون الكلام الذي سيأتي على الكلام الصعب، فمسألة المعدة اللي يهم الساحر السحر طبعا لا يعتقد أحد أو لا يعتقد لا يعتقدنا فيكم أن السحر عبيد أو مجهول أو أو, أو, مخبول أو مهبول أو إنسان ما عنده أو ما عنده ذكاء هذه ليست أسفياً بل ش كان سحر الإنس أو سحر الجن وما عن سحر الجن يعني الشيطان السحر الذي يسوي الأصحاء ويفعل الأصحاء النظرية أن سحر الإنس ما يشري ما في عالم السحر سحر الإنس ياما شري سحر عبارة عن وصي ما بين سحر الشيطان وبين الناس سكرتير حتى ورده أنه يفهم أنه يعلم أنه مربعات وأوفاق وعقب وكذا هو اللي لك إفعل كذا وإفعل كذا وإفعل كذا, وافعل كذا, وافعل كذا. ولا تفعل وفعل ولا تفعل طبعا أسباب وجود هذا السكرتير أسباب وجود هذا الساحر الإنسي يعني ممكن إنسان ممكن أو أي حد الجود طيب ليش ما يسحر صائل جني على طول ليش شطان الصحر ما يسحر الإنسان على طول ليش وصيره كما قال بعض ال... بعض الناس يقولون طيب انتم تقولون ان في هنا جن معالج ينفع الناس طيب هذا جن المعالج ليش معالج الناس على طول ليش هناك واسطة الاس كان يعني ال... ال... ال... ال... الذين مثلا يواو بجواز الاستعانه بالجن يقولون ان الجن ساعدنا في علاج في علاج الناس سياتي السائل يقول طيب ليش انت تستعين بالجد ليش ما جمع على طول يجمع نفسه ويجمع اعوانه ويجمع احبابه واقاربه ولازم الشخص الاساسي يعالجه ليش انت موجود في النص ليش انت المقصود كذلك سحر الشيطان شيطان السحر ليش ما يسحر على طول المصاب ليش المقصود الجواب أن من عرف ذهنيس هؤلاء وعرف عالم الجن عرف يجع عرف أن عالم الجن مختلف مع عالم إنس ولكن لكل خصائص ولكل شرعه ولكل منهاج أتكلم عن مش من مش, مش, مش, مش الشريعة الإسلامية لا تكلمنا القانون الذي يحكم عالم الجن مش هو القانون الذي يحكم عالم إنس أو أو يعني هنكون أخفوه ليس كل ما يحكم عالم الإنس من قوانين طبيعية وضعها الله من سند كونية هي نفسها التي يحكمها عالم الجن فهناك أبعاد وهناك أزمنة تختلف هذا التداخل يجعل أن الجن لا يستطيع أن يتحكم في عالم الإنس أو أن يؤثر في عالم الإنس إلا في ظروف شرط كذلك الإنس ربما هو أكثر تحكما في عالم الجن من تحكم الجن في عالم الإنس حتى وإن كان الجن يرانا من حيث لا نراه ولكن هذا لا يمنع أننا نؤثر فيهم أكثر من تأثيرهم فينا حتى وإن لم نراهم حتى حفوين بالذكر بالطعب بالتسليم بالكبير في هذا يؤثر فيهم وامنحهم عنا وصد عننا وصد لهم عنا هذا الله علينا علينا قبل اذا هذا الوسيط مطلوب هذا الوسيط مطلوب وكان هذا الوسيط هو بواسطه الجن الى عالم الروح بواسطه الجن الى حيث ان هذا الاتصال سواء كان السحر الاسم او الذي يستعين بالجن وهو بوابة هؤلاء الجن الطالح أو الفاسط أو الفاسط الكافر إلى إذاء الناس وبوابة هذا الإنسان الصالح إلى نفع الناس وإن كان مثل الاستعانة قد تكلم فيها العلماء وقالوا بمنع سد للذريعة هو قول له وجه حتى لا نبتهم بأننا نروج لهذا الموضوع إنما ضرب المثال على سبيل التقريب الفهم حتى نستخدم أن وجود الإنس وجود الإنس لأنك إنت يعني أنت وعند المثال ليه بيقول خش البلاد بعراها إذا أردت أن تدخل إلى مدينة أنت مش عارفها غريبة عنها أو تذهب إلى دولة غريبة فدخولك عبر أهلها عبر أحد من استقبلك المطار وحيرتك لك أمورك وفاهمك وين الشوارع وين المراطر تدخل بلاد بأهلها أفضل فأنت عندما يريد جميع أن يتدخل في عالم الإنس كيف؟ تتدخل عن طريق الإنس فالإنس أعلمهم خاص فيهم فإذا وجد هذا الإنس الذي يتعاون معه سواء الخير أو الشر فهذا يكون إذن له في التدخل في عالم الإنس يكون إريحية ويكون راحة إذن كان يقول من قائد طيب ليش الجن ما يروح يعالج على طول ليش إنسي هذا يقول إنسان جاهد مع الشاكين لا نقول يا أهل الله، نقول أنه يعني يعني هو وكأنه فؤاد تعجيزي، وكأن يعني أتى من بالذئب كما يقولون، هو نجوم لا لو أن الجن يستطيع أن يتحكم في الإنس ويرعاه جعله ما يذهب إلى الإنس ويأخذ صورته ويتشكل بشكل هذا الإنس بس يسوي ما يستطيع أن يسرق، يخرب البيوت، ويدمر البيوت، ويحرق البيوت. ألا يستطيع الجن أن يذهب ليتشكل في شكل أبو همام أو في شكل أبي همام ويذهب ويسره بجريمة يذهب ويسوي جريمة قتل ما يتورر أبو همام الانسي طيب إيش المانع المانع إذا هل ندر واضر وهناك تقوص وهناك نوميس لا يستطيع إختراقها وإلا فسد العالم يعني كل جن يستطيع أن يتحكم في عالم الانس ويستطيع أن يفعل ما يريد في عالم الانس هذا عدد الخرار فساد هناك مليارات من الجن أعدادهم مهولة كثيرة وكل واحد دخل وقد دخل فعلمنا عدد المشكلة ولكن الرحمة الله عز وجل جعل لهم أمور وطقوس ونوميس لا يستطيعون اختراق إلا بإذن الله عز وجل وفي أحوال معينة إذن يجب أن ندرس على من الجن ونعرف في على من الجن وعلى الإنس ثم نتكلم. إذا كما قلنا الوسيط مطلوب فالآن نظمة الشيطان الصحة طبعا إحنا شيطان ال الإنس الساحر عبارة سكرتير راهو الإنس الساحر لا قيمة له في سوت العلم طبعًا هم تعرفين السحرة ذا علم تعلمون منهم ما يفرقون به بينه وبين مرثوج إذا السحر ذا علم العلم راهي يقطع للإنس سؤالاً لا يقطع بالكيفية التي يقوم بها الشيطان السحر إنما شيطان السحر اللي طبعا يضع في في في في صمت الكفر عن طريق الشركيات عن طريق الأمور العزيز بالشركة حتى يكبر ويأتي الأمور هذه العظيمة، وكلما اشتد كفرنا، كلما زاد عوانا وكلما عطاء مميزات بعضها صحيت، كلما اشتد كفرنا كلما زاد من من من من في سوق الصحراء، لذلك السحر العليم غير السحر المتوسط، غير السحر الأنجي. فالآن سواء شيطان السحر أو الإنسان الساحر يفهمت أن حافظ السحر يفهمت أنه هو حافظ السحر في جسم الإنسان فما أنفعش يضع السحر بعد أول خردة يخرج ما أنفعش أن يضع السحر بعد أول صلاة يخرج ما أنفعش يضع السحر بعد أول دعاء يخرج مع أن هذه الأمور تحدث دعوة صادقة من إنسان صادق يتقبلها الله أو مش خلطه سبحان الله وصفه انت ياخذها خيش ولكن هناك وصفات لا تجدي نفعاً وهناك ادعاء لا نقول لا يجدي نفعا ان الله عز وجل سيقبل الدعوه وينبيها لك ولو ولو بعد حين يعني الامر ما دعيت الله اللهم اشفني اللهم اشفني فيؤخر الله عز وجل اجابه الدعوه ليس فيها ان الدعوه لم تستجب لا الله عز وجل قد يؤخر شفاء في حنة. إنك تتقن الأفضل إنك تتقى مريض حتى يكفّر الله عز وجل عنك السيئات يا حاكمي له. وفي نفس الوقت هناك خلل في التطبيق الصحيح الركية. يعني بعض الناس إنه الحرف. فالناس تربت على إيش منذ زمن بعيد. تربت على أن واحد اثنين فيش أربعة خمسة ست ولا في فروع لها تربت الناس إنها كنت تضع سماعات الهاتف السماعات في أذن وفي أذنيك وتجلس تسريع وما عرف إيش وتحس خلنا نقول أسمها ما عرف وتذهب تشتت وتذهب تذهل العمليه العملية وكان لها قوانين أصبحت العملية وكان لها قواعد الناس عارفة مش فهمة الان اصبحت الروطية اصبحت لها وضع خاص الروطية الان دخلت تلديد الناس بدأت تفهم شنو الصحة شنو المس شنو العيب. ايش عرف هدي ايش عرض هدي ايش عرض هدي ايش العارف المشترك طيب هذا الروطية هكذا خلاص الروطية علم ايش علم متى نأخذ الوصف ومتى نسمع التوقات وكيف نسمع القرآن وبأي كيفية وفي أي مناخ وفي أي وضع حتى وضع الجسد اثناء سماع القرآن له في الشفاء كيف تلده حتى جالستي انت تسمع وأنا جالس قامت اسمع وأنا واقف؟ قامت أسمع وأنا متكئ إذن الـ الـ الـ الـ الأمر علم الأمر مش أنك في ناس وثلاثين منك رؤون سلطة بقرة سبع مرات في اليوم وعشر مرات وزرانتاشا مرات في اليوم ولم يشفوا هل الخلل في سلطة البقرة؟ طبعاً الخلل في اختيار المناخ الغير صحيح أو التوظيف الغير صحيح للقرآن التوظيف الغير صحيح للوصفات إذا القرآن لو وظف بطريقة صحيحة لا الشفاء بعيد الله لو الوصفات وظفت بطريقة صحيحة لا الشفاء بعيد الله إذا تجد الرقاب كثير لأنه لا يوجد دوابط لا يوجد علم ولكن الآن إذا تعلمنا عقلنا هذا الرقي عالي وهذا الرقي جاهد مرفه أنت يتلخص. الآن أصبح وش واضح ولكن بدأ يتطيح بدأ يتطيح مع كمية الرقى أو هذا الكلام من الرقى الذي الآن الحمد لله رب العالمين بدأ ينزل في المدن بدأ ينزل في القرى بدأ ينزل في الدول هذا هذا هذا الجيل الجديد الجيل الفهم الجين واي الذي شاء الله منه سيقوم بمسح الغبار على الذي علق الذي علق بويش البرقية الناس حتى المصاب أصبح الآن مثقف حتى صار الآن يصلي الله أصبح عنده علم يعرف هذه إيش وهذه إيش وهذه واو المصاب إذا جاءه العلم أصبح, أصبح عنده قدر على التقييم فنحن نقول سنكعد في كل بيت راق ليش لأن كنت لو تعلمت وفهمت وصول الرجل وإيش الصحة والعين وهذه الخبايا وهذه الدهليز فأنت الآن خلاص مدام تعلمت انت إذا حبيت تعالج نفسك اللهم بارك تعالج من حارمك اللهم بارك وتحفظه من الكيد الكائدين وغنز الغنزين وإن حد يسويها فيه منكر لو شفت نفسك أنك ما عندك خدرة على علاج نفسك طيب لا بأس إذا تستطيع أن تستعين بغيرك من البشر من الرقع. ولكن لا تستهدئ بأي احد كما يفعل الناس الصابت الناس بمجرد ما يسمع راقي على طول يمشي آه قالوا راقي في فناني جيد هذا راقي جديد هذا راقي في الدورة الفنانية يقطعون الالاف الامان للوصول وصول الى الرقاء اصبحتنا الدول اصبحت جدا للناس المغرب يفق فيها السحر مش عارف مصر فيها ما عارف ايش السودان فيها ما عارف ايش ويذهبون ويقعون فيه يذهبون وراءهم في شر أعمال. يذهبون على هو راقب وراقبوا أصلاً عبارة عن سحر أو دجال، وهم يفهمون في هذا الأمر نهيك عن بعض الفتاوى التي خرجت مؤخرا على لسان بعضها علم بجواز حل السحر بالسحر من أن زاد الطين بية وأصبح الناس تتخبط طيب أنت الآن تعلمت إن شاء الله بين الله، وفي الهند الواقع انتعت تماماً. إن أنتقي نفسك والآن تعال علم. وإما أن تأتي بمن يطيف ولكن ما عشف حق عليك فهم عشف حق عليك بمجرد ما يسألك وجهة ومجرد ما يتعامل معه ويبدأ في علاجه هل تستطيع أن تقيم الآن هذا لسا فهل أو إنه إنسان جاهل بفضل الله أصبح الآن المصابين أفظل من, من, من, من عشرات الرقاء الآن نحن وقفنا ويجب أن نقف الحمد لله رب العالمين يعطينا الآن مرضى سبحان الله يعني القرأ كل شيء وسع وصنع يقول شيء مكون معلومات والله أنا مرات مسلا أنا في معلومات ممكن أنا وضعت في المحاضرة اقتادت المقال والله نسيته هو يذكرني به أو فيه شيء اللي صحيحني شيء من شيء من فاحشة إذا نحن نتعلم حتى لفه فكما قلنا تكلمنا من قبل، وهذا أساس الآن سلمني محاورة العلاقة الشيطان برحم الأمة وعمل في داخله على أسس نحن قد بلناها من قبل وهو هدف عدف السحر سواء كان الإنسي أو السحر الشيطان المحافظ على السحر فعندما نوضع في المعدة نقول غالبا ما يسحب إلى الرحم ووضعنا علامة من علامات ما إذا كان السحر موجود في المعدة وانتقل إلى الرحم أو لا؟ لعلكم تفكرون ذلك. وقد ذكرناه في أثر المحاضرة، ولننس المعدة. وأخبرنا إذا تم نقل السحر من المعدة إلى الرحم، هذا يعني أن الآن السحر موجود في الرحم وأصبح الصدا في المعدة. أصبح الصدا في المعدة. فهو يشعر ببعض الآلام في المعدة ولا يطأ أو المرأة تشعر ببعض الآلام في المعدة ولكن آلام الرحم أكثر. آلام الرحم أكثر. فإذا كان رحم في المعدة الصداع أصبح قريبا ولكن إذا سحب الى إلى الرحم اختفت قرية الصداع لأن قرية الصداع مختبطة بالمعدة من السحر يكون في المعدة في الرحم قرية الصداع غير موجودة الآن عندنا مشكلة في الرحم شد ذيل ألم سكتين كذا في الدورة خروج افرازات هذا كل هذه إن فعلها سح الآن عندما يأتي شخص من هذا مسحور واحد من الرقاق ميت ثلاثة أربعة عشر أعتقد أنه يعني الرقاق السحر من المعدة. طيب عندما تنزل في المعدة هناك وصفات مسهلة مقية غير مطلة وبين الوصفة مفروض تكون مطلة للسحر. حتى تمس السحر في اي مكان في الجسد غير وصفة لمساحلة لما ناخذ حبة الملوك شيء مساحل ومقيد. لما ناخذ آآ آآ مش عارف دم الأخوين وصف الأخوة هذه كلها طبعا دور سامة من الصحة بل نؤكد على تجاعله، وإلا نجعل الناس حاقد للتجارة. فهذه الأمور غير مطلقة في حذاتها ولا تؤثر في السحر حتى وجود هذه تأخير المادة تفصلها وتخرجها. به السحر قد يكون موجود ولا صير في جدار المادة. السحر قد يكون أو قد ينتقل إلى إلى إلى المادة الأثرية، إلى إلى إلى جسد الأثير. فهذه الوصفات لا تؤثر أو أن إبراتها تؤثر ستؤثر بعد حين. ولكن مشكلة بعدين إذا عرض أن تأخذ هذه الأعشاب السامة اللي شهر هل يعني أنت معرض للوفاة للموت معرض لجدار معتك لدحتك إنت لأن هذه الأمور كما قلنا الأمور خطيرة, خطيرة جدا ولا تعطى إلا ب يعني عن طريقنا السهمن ولا تعطى أصلا أصلا في هذه الأمور استخراج السحر إذا لها أور أخرى فنأتينا للخلطات المرضلة في حال ذاتها فالآن عادة الواقع يعطيك خلطة أو وصفة أصبح كانت كويسة ومشكويسة استخراج السحر المعدلة الآن الفاضية والسحر سحب إلى الرحل ما فيش أي إمتنية الآن سوى أنك تستفرق مش ما تستفرش تستفر. ولكن ما فيش تحسن لأن السحر في المعدة ممكن يكون في التحصل أو هو خاطر السحر بشغطة بهذه الأصل أما الآن السحر موجود في مرحي إذا ما علينا إلا إخراج السحر من الرحي ويعادت إلى المعدة أو استدعاء السحر من المعدة الأثرية ويوجد حوق في المعدة الحقيقية التي يوجود محسوسة ومالية أمامها تكلم في ذلك عن مقار وضعناها من الوضع على ما تحت الصفاء والقراءة كنا نتكلم أنا عن المحام، أنا أتكلم عن الزوج كيف حاله مع زوجته، أنا أتكلم عن الأخ كيف حاله مع أخته، مع الأب كيف حاله مع البنت، أي حد من حالك يستطيع أن يضع يده تحت منطقة الصدر اليمين ثم عليه اليسار وينقى وينقى، فايش السبب؟ في هذه الطاقة الإيجابية التي صدرت الثقب إلى الرحم، ستحاول ثقب شفرة الرحم. و أثر هذا السحر ورجعه الى الماده فانت في هذه الحاله ستشعر ورم في هذه الحاله بمجرد الضغط على ستنتفخ الماده هذا دي السحر اصلا كان في الماده يبقى الماده دي ان السحر كان في الماده فاما تتقيم أنت او أنها لا تتقيم يخف الألب في منطقة الحزام تحس انه في راح على خلي المعدة بدأت تتعب اذا هنه تخلي الوصف تأدخلت الوصفة دائما لا نفعش لكن انا انت خرشت السحر من الروحل وضعتها في المعدة ثم ادخلت الوصفة فالوصف ان شاء الله بإله ستأتي أكلها ولله الحمد لله فهذا هو الأمر الذي نحن نتكلم عنه الروحل قد يكون في الأمور في الرحم اللاصيري هذه أدخلت ما هو النبي سحر مأكون في سحر مفروض وفي سحر مدخول أدخل, أدخل. لأن, الخاص، لأن الخاص قد تكون أبر في الرحم ااا تمائم ااا ممكن يكون بدعة قماش سلك خيط شعر على كل ما بوجود الرحم، يسحب الرحم أو يدخل إلى الرحم، ولكن في الرحم لا شيء. فتأت فتجده واقعًا من ولكن المرأة طبيعي من تحسش فيه، لأنك هل تتخيل أن في أظافر أو في الشعر أو في أبهر في الرحم؟ أكيد لا، ولكن الواقع أثبت أن مشي الإنسان غني. جسز العسيلي معدل العسيلي شو الكلام الصح هذا كلام بولد هذا كلام ما أعرف إيش هذا كلام ما شف إحنا الآن أنا, أنا نتكلم عن راحة ولا تعال يجلس شوف مراة تخرج قطعة منش من الفرش من السبيل كيف تخرج إبر تفرش شعر كيف يستمر ماذا؟ في السن مفيش جسد مادة في هذه أو هذه الأسئلة تحسيصي الإجابات فإذا أردت أن حتى نقلع عن هذا القول من هذا الضوء ان سكت أو تتبعت طريقه الأفعى في على نفسها من بعيد. المنبعيد معنا انت انسان جاهل مغفل خليل في حالك ورق الله فيك والناس ترفض هذا الاسلوب السلوب الانكار عن جهل. السلوب الانكار عن جهل. اذا اراد الانسان ان يكر على شيء ان يعطي بالشيء المبعن حتى الناس تقتنع عقلي قاعدة علمية اثبكتي فاهمني اجبني عن هذه الاسئلة نحن وضعنا امور اجابات عن اسفلان الناس محتارة كيف مرأة عطت تستذر اصبع ميت او خاتم او رأس ورار او مسامير كيف كانت المساميرات تقمعني مش انت باطل وفاهم تقمعني يقنع الناس فان لم يكن عندك اجابة سكوتك هو الاصلح سكوتك هو الاصلح والانس علىك والامة خليك في حالك او استغل دخول فصل الشتاء واذهب وبيق بطاطي تاجر لعل الله يفتح عليك لكن مرتيا دائما ما شاء الله بيها. فالأمر يتعلق بهذا ال هذا ال عرفنا الآن ندخل دخلت على أن السحب السحب لا ترى رحم. الرحم كم بند؟ مادة جميل. الجميل ينتب في مراحل معينة. تدخل لبسة وتبدأ غسل البيضة وتبدأ في حياتها على مسارات سرور. الجميل في مادة ال ال ال أو في رحم الأم هو يشارك للأم في كل شيء. وأنت عارفين وترجع إلى طبش بس لتشوف التغسيل. متى يستطيع أن يأكل متى يستطيع أن يشرب متى, متى يستطيع أن يشعر متى يستطيع أن تنفس متى يستطيع أن يتساءد. متى كيف يستطيع يستطيعين التحرك ولكن اللي هنا فيها المبور كله مش إلا تفصيل التشريحي لهذه الأمور هذه الأمورة راضعة في مضانيا في كتب الطب أنا بناعرف إيش علاقة الرحم مضاني هذا الرداء اللي يبث في إرسالات حتى بعد خشجيني طبعا القول مرتبط ارتباط الآن وسيط بل هو جزء منها هو جزء منها يعني هو يتعامل مع الجهاز العصري يستخدم الجهاز الهوائي، يستخدم الجهاز التنفسي إذن هذا الجنين يستخدم الأم أو نصخه مسأغر على الأم هذا من بداية إلى أن يصل إلى التشهر لا من المشينا أو الحمل السري يتغذب عبر الرد يتغذب عبر الرد إذن الدم إذا كان مصحور إذا كان ملوث إذا كان يجري مننا الشيطان مجرى الدم كما بالحديث إذن هذا الجنين سيتأثر تأثر. جزئياً أو كولينياً بما يحدث في الأم في هذه الفترة الإنفعالات العصبية لا تستخصوف الإنفعال الأم العصبية تزيد من إفراز مادة الإندرينالين هذه المادة تدخل إلى الجنين عبر الدم فيتحرك إذن الأم إذا فرحت الجنين يفرح معها أو يشعر إذا صار لها ذيق معها إذا صار لها نفذة أو عصبية يتنفذ تجهدت لحركة. إذا حدث انفعال شديد أدى إلى ضرب لفئات الجسد وكمية الجسد يسخض الجنين. إذاً الأم تتأثر في جنينها تأثيراً من جميع النواحي هناك علاقة طبعاً هذه تكلمت عليها أنا. أنا ما ماذا علاقة البي؟ مبني على على أصول علمية موجودة ومن تراجع في مزاجها. وأنا أنصح كل أم أن تراجع من هذه أمك. او حتى الفتاة قبل الزواف تقرى شوية عن راحة مع الام وعلى الجنين وكيف يتكون وانا انها بطريقة لا تستطيع ان تتجنب الكثير من الاحال هناك علاقة اخرى روحانية هناك علاقة اخرى روحانية الجنين خرج الان اكتملت حياته ومعطية بعد سنشهر خرج الى الدنيا تمام شطه في دماغه بالنفس من وجهه الحادث الصحيح طبعا ان ما مولود يولد الا على اختلاف الروايات نفس السيطان يستحيل وصالح كذا على هذه برضه هذه الروايات موجوده وصحيحه الى مريم ابنها استجابه لدعواتها انها سألت الله عز وجل كما في القران ان دعينها وريتها من ف... ل... ل... ل... الامر يتعلق الان بخروج الى خارج هل انقطع العلاقه ما بين الرحم وما بين الجنين الجواب لا العلاقه اساس الباء العلاقه اساس قائمة العلاقه القائمه الان علاقه روحانيه أي رغبة عمياء مدللة علاقة داخلية عاطفية علاقة حب لود علاقة ارتباط أسيري هذا الارتباط هو اللي يفشل من أم حياة على أغلب أمهات إذا تجدها في المطبخ تحس نفسها أن هي لا تستطيع النوم في الدار تأتيها تجد أمها تعرف وضع سيء أو أمها يصرخ تجاه نائمة في أذنها تحس ان ابنها صرخ مو قطر كان تناديها اثناء نوب مو تزوجها ولا, ولا, ولا اي حاج ناديها ممكن تسحش لها بصعوبة لكن ابنها لا مجرد ما يأسخ الابن تستحفق تشعر بيه في بعض النساء ابن كان وقع في ورطة ولا صار لها مكود تشعر برنماز ولو ابن صار لها شيء تشعر بانشراح اذا هذا وضع قائم هذا هو وضع قائب هذا البث يكون من الرحم فعمل الشيطان كيف؟ عمل الشيطان أنه يقوم بسحر الأم رحم الأم يوضع فيه سحر معين المعيونة متشاهد لكن أنا أخذ المعيونة خير واحد لأن الأم الم... المعيونة هذه برضو اتبس الأم المصحورة اتبس الأم المنصوصة أتبس ولكننا نتكلم الآن على علاقة الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأم بأبنائها فهذا الرحم من التكيّن تزيد علاقة الأم بأبنائها كلما كانت الأم أكثر حنيمة عطفة كلما الأم أكثر حنيمة عطفة كلما أصيبت أصبت في أبنائها عن طريق هذا الرحم لأننا نشتورك وإنه هو نظار يبس كأنه جهاز بس فإذا قام الشيطان بسحر هذه المرأة ووضع السحر في رحم المرأة هذا السحر يجب يبث عبر, عبر ارتباط أثيري أو حبال أثرية ما بين أم وأبناء فأخذ يوصل هذا الانفعال السحري إلى الأبناء واحد واحد واحد واحد, واحد, واحد وذلك لن تجد أم مصابة إلا وأبناءها يعانوا الصغار وطبعا الطفل الصغير أكثر استجابة لهذه من الكبير الطفل الصغير يستجيب حتى لم يكن السحر متعمت يعني حتى لو أصبت بعين أو سحر أو حسد فإنه يتعصر يوصل على أن يكون أربع سنوات خمس سنوات لعن سبع سنوات يتعصر لذا تجد أم مصابة لما جيد تتسألها وتجد هي فعلا مصابة ولكن تقول لك أنا عندي ابني أه أه أه عند فزع في الليل. بنتي كثفت الدوام لسبب. ابني يرى خيالات. بنتي ترى كوابيس. ابني يرى أنسان يكذب فيه. السبب مش الأبناء. السبب الصفوة. وغالباً يكون هذا الموضوع في أمور العين إذا كان هناك عين يعني قوية أو صبة بها أم واستقرت في الرحم. إذا الرحم ينتج هذه الطاقة السلبية من العين وتوزع على الأبناء. توزع يعني هناك ارتباط أسيري مبينة أو مبين راحب الأم نحن نتكلم على السحر الآن نحكي عن الناس لأكثر من سبع سنوات أو أكبر من عشر سنوات يعني من 25 فتاة عمرها 20 سنة 30 سنة 14 سنة ناس الكبيرة الآن يستطيع السحر عن السحر حيقة السحر السحر الأم واضح هذا السحر في رحم الأم والأم تبس على فالبث يأتي الى البنات تعطيلي البث يأتي الى الابن تعطيلي البث يأتي الى البنات تعطيلي زواج لان ما فيش شيء ممكن يأثر في الفتاة ويضم نفسيتها ويجعبها جدا جدا جدا الى التعطيلي على الزوج لان اى فتاة في الدنيا تريد العفة والاستعفار وتحب إن هي تفتح بيت وتحب ان يكون عندها زوج وتحب أن تكون عندها أولاد وأطفال هذه أمه وغاية ما فيش إنسان يقولك لا نبش أسنا أيضا يكتبون هذي تنسب ما تلبش مع أنت خلقت الفترة ما تديش مناتي عندك مرض نفسي ما تديش مناتي مسحوره اما جنيه ما نبش لا ما فيش مرأة. ما تديش تعيش حياة طبيعية لا سيما ان يكون عند أخ... مثلا اختها تزوجت اصهار منها او انتقبل دخلتها بنت عمتها جاره او تاع صديقتها كل يوم تسمع فتره تزوجت وهي ويا باقي على ما عليه فهذا هو اشكال الاصر فيها النفسيه الحقيقي يعني هي يعتبر مرتبط نفسيا اذا الرحم يبث للبنت تعطيلي يبث للولد ايش ممكن تعطيه زواج لكن عاده الرجال لكن عادة الرجل مش مفتم أكثر اهتمام الفتاة من تعرفين يعني مجتمعات الإسلامية العربية بالذات ولكن الرجل ما يبش إذا كما تزوج أو كذا في بعض السبب اللي لها هي في هالخروج والدخول والسفر والفسحة والسياحة والذهاب على الزقاق ونافس الرياضة ولا العمل ولا الدراسة ولا كذا فلا تجد الكبار يش ينزعج الزواج إذن هو موضوع تعطيل عن الزواج مش مؤثر جدا كتأثر المرأة به أو الفتاة به إنما يؤثر فيه مليحة الرزق آه إذن هذا الشيطان ما يعطيش تعطيله يعطيه عصر عرقلا في الدراسة في العمل عرقلا في الدراسة و في العمل وقد غير يعطيه معه تعطيل الزواج إذن فتالة عقلة العمل والدراسة أمري شيئاً ولكن في النهاية يوم ما سيكون يعني ستكون زوجة رجل وكون بيتها عملها هذا نظرة الناس لكن الرجل لا فهذا هو العمل الذي يقوم به المشيطان فرح مرة أن يجعل من الرحل بس بث إلى هذا وهذا, وهذا وهذا وهذا يأتي الزوج هل الزوج نفسي؟ لا علاقة الرحل بالأبناء علاقة الرحل لهم بالزوج و لها بالأب و للأم لا بالخال ولا بالعم و للأبناء فقط الذين تربوا و وتغذوا من دم الأم من لحم الأم من عضلات الأم من عظام الأم من عروط الأم من أوية الأم،, الأم،, الأم الزوج لها منحة آخر العلاقة السريرية هي التي تجعل الممرة إذا اصيبت لتعدى إصابتها لزوجها عن طريق عن طريق العلاقة السريرية أثناء الجيميائية بعد تبادلها لها لك العلاقة الشرعية هي علاقة الزواج العقد اللي مبينه نظام هو, هو كتبت عند الله عز وجل انها زوجة فلان والناس عفتها انها زوجة فلان اذا هذه العلاقة بمجرد ان يتم العقد ما بينه سواء كان العقد زمان بالكلمة او طوى عقد في المحكمة ومجرد ثم العقد خلاص أصبح شركاء في كل شيء حتى في مرض روحاني أصبح شركاء في كل حتى في مرض روحاني لا تجد امرأة مصادر بمرض روحاني إلا وزوجها عند عنده مصيد أو جزء ولو كان بسيط لذلك الزوج إذا أصيب تحرج أن المرأة عندها مصيب ورجوص بسيط من إصابة الزوج عبر هاتين الباناتين هي بانات الجماعة العلاقة السهرية وعبر عقد الزواج لذلك كان هذه الأمور من الأسحار المتعدية الأسحار التي, التي تحدث لأحد الزوجين من الأسحار متعدية سحر التفريق وتعدي قلنا واحدة أما الأمور الأخرى أمراض روحية أخرى صحيح من الأمور المتعدي من الزوجين. عرفنا الآن رحم. عرفنا علاقة الأم بالأبناء وكيف تصل الأم هذه طاقة سلبية إلى أبناء وتوزعها على الأبناء. قمنا أن هذا الأمر كلما زادت المرأة ارتباطها بأبنها وحبهم لدهم كلما أثر فيهم أكثر عبر هذا الجهاز جهاز البحث بورحم. وكلما قل ارتباطها بهم كلما قل هذا الرب قد تصل هو يعني الأشياء التي تميز ارتباط رحل الأم بالأبناء هو يبنى على, على الود غالبا لا تجد الأم عند مشاكل مع بناتها بالعكس البنات مع أمهم ودودت. لكن الامة بس لو في مشكلة ما بين الامة بنتها ما هي امر هذا التفريق لا يحدث في الموضوع المعظم او لا موضوع اخر لكن بالدرجة ان الامة تقصب حيث انه لو الام شعرت في شعر شعور تجاه فلان حيشعر الاولاد تجاه فلان نفس الشعور يعني مثلا ما انا يطار على أساس سحر التفريق تجدتها على سحر التفريق تكنل كله والعداوة زوجها على أساسها كمل الطلبة تجد أن بنت عندها أو بنتين أو البنات أو الأبن واحد منهم يجب أن يشار تجاه أبوه نفسه والأمه يعني سبحان الله السحر التفريق اللي نضيفه واحد الصوي في الأبناء لا سيما سيما من كانت فصيله دمها هي فصيله نفس فصيله دم امها هذه اكثر تاثرا واكثر استجابه لما في رحم امها أكثر استجابة لما في رحم امها موضوع فصائل الدم هو مهم جدا لأن لو يعني حتى في اخوات حتى في أخوة لو ان السحر سحر امراه سحر معين السحر هذا كان عبر الدم تمام؟ لمجرد ما ينفذ السحر إلى هذه البيت لو أن عندها أخت لها نفس فاصيل الدم سيتعدى السحر إليها الغالب لا أقول دائما لأنها مش قاعدة إذا صحرها ساحر فإن هذا السحر سيتعدى إلى أختها مع أنها أختم لاش دعوة ولكن سيتعدى إليها إذا كانت ما هي وإنها نفس فاصيل الدم كذلك هو. أثر البنات أو الأولاد تأثرا بما يحدث للأم في بما يحدث لرحيل الأم هو ما تشهده قصيدة دني مع قصيدة دني أمه مع قصيدة دني أمه وهذا من بلايا وخزايا ودهاليز الشيطان عاده الله وإياكم منه ومن حزبه الآن عرفنا إذا الأخير بارك الله فيك والأم الصادرة بنات. يفضل في سحر العوائل مع هذه الأمور التي تحدث أن ترك الأم أو بلا إذا بدأت ابدأ بالأم إذا بدأت بالأم فأنت حليت وقت كثير كثير جدا لا تبدأ بالفرع وتترك الأصل إذا تبينت أن الأم هي سبب المشاكل معناها لازم تبدأ بالأم نفس شعور الأم، نفس شعور الابناء نفس أمراض الأم، نفس أمراض الأبناء. الأم إذا حدث لها شيء، الأبناء حدث لهم شيء. إذا حسّت بالشيء، الأبناء يحسون بشيء. إذا الاضطرابات تنتقل من الأم إلى الأبناء، هذه مشكلة مشكلة كبيرة جداً. يجب أن تعيها خرابي وأن تتبولها أختي بصار. كتير في, في هذا المجال. إذا نتج بالأصل هو الأم. في سحر العوالي وهذا أفضل شيء. إذن هل معقد القاعدة هنا هي لهم المعقد أو القاعدة هنا هي لهم حتى في سحر التمريك في ضارة سحر يشد على عائلة سحر شيطان فإنها يأخذ الأم فإن نعتدت الأم أخذ من عدود أقرب بناتها الها أو البنت الأكبر ضخ هذا النظر ويبدأ الأصحاق تتعدى من الأم إلى ابنتها فإذا ما تتعدى السحر من ابنتها إلى أخواتها وهكذا إذا نبدأ بالأم نقرأ على الأم نقرأ على رحم الأم ننظف رحم الأم ونحاول أن نصل من الأم إلى بر الشفاء ومن ثم ننظر بعد أن أتم الله عز وجل الشفاء على الأم بعد تحصيل بيته كمان في البنات فالتي شعر براحة وانتعاش وتحسن بأمور أصلاح طيبة هذه الحمد لله رب العالمين. فان بقيت إحدى الأخوات على ما هي لا لنستعجل الحكم. انتعاش قد يكون لناك سحر وقد يكون هناك عين عندما ترك السحر ليس بالضرورة أن ترك معه ليل ومع انتقاد خاطئ فحد يقول انا عندي عين السحر بش نبدأ مش حاسمة ومش نبدأ، لأن أنت لو قرأت على العين أو أنت هذا فكنت تقرأ العين سينتاث صرف السحر، إذا بدأت بالسحر سينتاث العين، فالآن السحر قد يفترق، لكن تبقى العين، ولكن عادة ما العين عادتنا انتبه، لأن خاضره ولنقولي غالبا وعادة وكسر ما وألما انتبه لنا وقد قدرت في التحيل. إذن تأخذ قواعد مضطردة، فعادة ما يفك السحر بعد الرقعة وتبقي لي. تعيد تأتي ثانية، مش أول. في بعض الأصحار ما مصهور نقرأ عليها، بعد السحر أن السحر توضح أنها معيونة، فنضطر نضع رقعة برقل بعد آخر رقعتين أو نقرأ على العين حتى تخرج. اهتم بالأم. هذا في سحر وهذه هي القاعدة ونصر الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد هذا ما كان منا في هذا الأمر ما كان أمر في الأجارة. ربما في أصابيع قادمة في محاضرة قادمة شاء الله سنحاول أن ضوء أكثر على هذا الموضوع المهم إلى ذلك الحين أستودعكم الله لا تضيع ودعاه كان معكم أبو همام الراقي والسلام عليكم الحمد الله تعالى وبركاته